دولة الإسلام صول وتحري، ملة الكفر وجمع العسكري وابعث الرعب سيولا وقلعي ما تغط من فلول وانحري حط من قيد وخوط وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبري أحرق الأجساد شويا في اللقاء منظرا لم يرتسم في منظري دولة الإسلام صولي وتحري ملة الكفر وجمع العسكري وابعث الرعب سيولا وقلعي ما تغطى من فلول وحري حط من قيد وفوط وفعتا شاب منها الطفل قبل الأكبر أحرق الأجساد شويا في اللغار منظر لم يرتسم في منظري أطع من رؤوسا أين عدل لا وربي مثل هذا لم تري واجعل الخوف رسولا بيننا فحوا الوغد لا لم يثمر أهو التاريخ فاسأل هالرآء فعلى بن يغز عارين القسواري فصدوميهم بالرزى صدمة تخلع القلب بهول المخباري أهو التاريخ فاسأل هالرآء فعلى بن يغز عارين القسواري فصدوميهم بالرزى صدمة تخلع القلب بهول المخباري يا الإسلام صول وتحري ملة الكفر وجمع العسكري وابعث الرعب سيولا وقلعي ما تفط من فلول وانحري حط من قيد وخوط وقعة شاب منها الطفل قبل الأكبري أحرق الأجساد شويا في اللغا منظرا لم يرتسم في منظري واصعق العقل غط تائها خلف نيران الجحيم المسعار لدماء الوغد خطي واكتبي صفة أمجاد كريم العنصور فوق أجداد الطواغي تخطبي خطبة الحق وقولي وفخري واجعل الأشلاء إن لهم كي يذوق طعم حد السمهر فوق أجداد الطواغي تخطبي خطبة وقولي وفخري واجعل الأشلاء إن لهم كي يذوق طعم حد السمهر نولد الإسلام صولي ودحرى ملة الكفر وجمع العسكري وابعث الرعب سيولا وقلعي ما تغطى من فلول وانحري حط من قيد وخوط وقعتا جاب من الطفل قبل الأكبري أحرق الأجساد شويا في اللغا لم يرتسم في منظري سوف نغزهم بفتيان الوضع فوق جرد عاديات ضمار بحديد قد ملأنا حقدنا يتشغ يوم فجر خير وانشر الهول بإعدام سار يخرق الأجواء بعد الأسطور أول الغيث تذكر قطرة ثم يهني بالثقيل المنطير وانشر الهول من سرى يخرق الأجواء بعد الأسطور أول الغيث تذكر قطرة ثم يهني بالثقيل المنطير دولة الإسلام صول وتحري، ملة الكفر وجمع العسكري وبعث الراب سيولا وقلعي ما تغطى من فلور من حري حط من القيد وفوضى وقعة شاب منها طفل قبل الأكبر أحرق الأسد شويا في الغار منظر لم يرتسم في منظري.